يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اصل عظيم في باب طواعيه والالتزام وتمام الانقياد لرب العالمين جل وعلا وهي اصل في لزوم هذا الدين عقيدة وشريعة كما جاء رب العالمين جل وعلا وكما أمر بذلك رسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفيها أن دين الله عز وجل وفيها أن الدين دين الله عز وجل، وهو ما أوحاه جل وعلا إلى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالدين دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فلزم كل مسلم ان ينقاد لدين الله عز وجل الذي امر عباده به ودعا اليه رسوله صلى الله عليه وسلم والا يتقدم بين يدي ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقول او فعل وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خلاصة كلام السلف رحمهم الله تعالى وأقوالهم في معنى الآية يتلخص في كلمتين ذكرهما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال معنى ذلك اي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر اي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر مبينا بذلك رحمه الله تعالى أن عدم التقدم بين يد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شامل لباب العقيدة وشامل أيضا لباب الشريعه ففي باب العقائد في باب العقائد والأمور الإيمانية والأمور العلمية ليس للإنسان أن يقول فيها بقول إلا ما كان عليه الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال بعقيدة بناها على رأيه أو على فكره أو على ذوقه أو على غير ذلك من الأمور التي بنى عليها كثير من الناس عقائدهم وأديانهم فهو متقدم بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا هي تتناول باب الشريعه فليس للإنسان أن يأتي بعبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت العبادة مشروعه أذن الله بها وأمر بها أو جاءت عن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعليه فإن كل متقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله ولم يأمر بها سبحانه وتعالى فانه متقدم بين يد الله ورسوله ولقد كان سلف الأمة وخيارها ثم سار على ذلك تابعون بإحسان ملتزمين شريعة الله عقيدة وشريعة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتون فيما بعد ويغيرون ويبدلون فقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وقوله يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما يؤمرون والحديث في صحيح مسلم فيه اشار إلى الخلل الذي يوجد عند هؤلاء في البابين باب الاعتقاد وباب الشريعة فيعتقدون في عقائد لا أصل لها ولا دليل عليها في وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله وأيضاً يعملون أعمالاً وفعلاً لا دليل عليها في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه والواجب على المسلم أن يكون على على سنن السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهو لزوم شرع الله دون اي تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا في باب العقائد ولا ايضا في باب الشرائع والأحكام وهذا هو مقتضى الايمان ولهذا نودو ونداهم الله سبحانه وتعالى في صدر الآية بالإيمان بوصف الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا كما أن هذا أيضا هو تحقيق تقوى الله جل وعلا فالمتقون حقا هم الممتثلون لأمر الله المنقادون لحكمه سبحانه وتعالى ولهذا ختم الآية بقول واتقوا الله وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى يكون بذلك وختم الآية بقوله عز وجل واتقوا الله إن الله سميع عليم فيه أكبر واعظ وزاجر للعبد لأن يلزم الشرع عقيدة وشريعة دون تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك لأن الله عز وجل سميع يسمع جميع الأصوات وكل قول يقوله الإنسان أو لفظ يتلفظ به فإن الله عز وجل يسمعه ومكتبى هذا السمع أنه عز وجل يثيب أهل الأقوال السديدة لأحسن الثواب في الدنيا والآخرة ويعاقب أهل الأقوال السيئة بالعقوبة على ذلك في الدنيا والآخرة وهو عز وجل عليم بأفعال هؤلاء وحركات هؤلاء وسكنات هؤلاء وما تكنه صدورهم يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء فإيمان العبد بأن الله عز وجل سميع عليم يستوجب من العبد أن يجاهد نفسه على الصلاح في باب الاعتقاد وباب الأحكام ودين الله جل وعلا عقيدة وشريعة قال سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين